الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَا فُوَّرَ فُوَّرٌ وَالَّذِينَ يُغَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْهُ رَقْبَةً مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَ 122. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 123. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 124. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا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 ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لمنه وعن هو يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيته الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله؟ 117. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 118. حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها تناجيتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون. إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين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 121. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حدّ الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 ألا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ